استغنا إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أم أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم يتهل نصف عم بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فلندع ناديه سندع الزبان يتكلم لا تطعه مسجد واقتريب